بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين هذا هو الدرس التاسع والستون من شرح لكتاب شذ العرف أصول الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة قال وإن صغر المؤنث الخالي من علامة التأنيف لما انا شيخنا الشيخ بيقول ايه ماذا يقول قال ان صغرى المؤنث ايوه الخالي من علامه الايه التانيث الثلاثي. الثلاثي اصلا وحالا فما شيخنا طيب كلمه دار هذا اسم مؤنث ثلاثي خالي من علمة التأنيس لا يوجد فيه تأنيس متحركة مثل فاطمة ولا ألف تأنيس مقصورة أو ممدودة فده شيخ نها ده اسم سلاسي خالي من تاء التأنيس طيب قال أصلا وحالا نحو دار وسن وأذن أنت كان سؤالك أحداثك عن إيه طيب. الأصل دار فأصل الكلمة ثلاثي لكن كلمة يد كلمة يد يا شخن. الموجود أمامك الآن موجود أمامك حرفان فقط يا دال لام الكلمة حذفت عند الجمع ترد وعند التصغير الحرف المحذوف يعني صح يا شيخنا قال تعالى يد الله فوق ايديهم فيد في الجمعة يقول ايدي يعني الحرف المحذوف يبدأ شيخنا يد اصلها ثلاثي لكن الحال الان ثنائي فهمت يا شيخنا فهم؟ طيب لكن كلمة دار هي في الأصل ثلاثية و... وعند الحالة الآن عند تصغيرها أيضا ثلاثية فهمت يا شيخنا؟ لكن كلمة يد أصلها ثلاثي لكن ما ما عليها الآن الآن سنائي عرفت كذا المقصود؟ طيب فنحو دار وسن وأذن وعين كل هذا ينطبق على الذي قاله إن صغير المؤنث الخالي من علامة التأنيس الثلاثي فهذه الكلمات الموجودة أمامك الآن هي كلمات ثلاثية ومؤنثة وخالي من التأنيس أصلا وحالا سمت يا شيخنا طيب أما أصلا نحو كلمة يد صح يا شيخنا طيب أما حالاً حالاً يعني ما عليه الآن كلمة حبلة لاحظة يا شيخنة ألف التأنيس دي زيدة تفهمت يا شيخنة فحبلة على وزنة فوعلة ونتعرف الميزان الصرفي يعني حروفه فاء وعين ولام فالتأنيس هنا يا شيخنة حصلة في الحال طيب كذلك كلمة حمراء على وزنه فعلاء فالالف والهمزة زائدتان تواصلها يا شيخنا يبقى ايه حسب تنسها الآن طيب اذا اريد تصغيرهما تصغير ترخيم تصغير الترخيم يا شيخنا هيأتي بعد قليل ان شاء الله هيأتي بعد ايه قليل وهو عشان تعرف يعني تصغير الترخيم غير يا مولانا ترخيم المنادى اللي هو في علم النحو يعني. ولا أيوة يعني فاطمة مهلا بعض هذا التجلل لي وإن كنت قد أزمعت صرمي فأد فأجملي فالعرب في المنادى المرخم يحذفون الحرف الأخير تخفيفا فقول فاطمة يقول فاطم أو فاطمة فاطم على الود يقول يا فاطمه على لغة من لا ينتظر ويقول يا فاطمة على لغة من ينتظر التاء صح يا شيخنا إنما تصغير الترخيم المقصود به شيخنا عبارة عن ايه شيخنا تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد يقول مثلا حامد على وزن ايه فاحل ايه الحرف المزيد الالف, الألف تحذف وتصغر بعد ذلك الكلمة تقول حميد فهمت يا شخنة؟ هذا اسمه إيه؟ تصغير الترخيم يبقى اعلم أن تصغيرا يسمى تصغير الترخيم ولا وزن له إلا فعيل أو فعي بس يعني فعي لا يأتي في تصغير الترخيم صح يا شخنة؟ وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد صح يا شخنة؟ فيصغر الثلاث على وزن فعيل بس بعد حذف أحذف الحرف الزائد يعني حامد على وزن فاعل فالالف مزيدة تحدث وتصغر بعد كده ذا الكلمة الثلاثية على وزن فعيل مثل حميدي وفعيل صح يا شيخنا الآن يا مولانا طبعا لما نأتي لكلمة حبلة وحمراء الالف التانيس زايدة والالف التانيس الممدودة زايدة صح ولا لا في تطوير الترخيمة اخذ بالك ايوالله هيوح ذا في الزوائد فهو يقول تقول في دويره تقول عفن في دار تقول ايه دويره صح يا شيخنا على وزن ايه فعيلة وسنينة وعيينة وأذينة ويدية فما هي اصلها يا دا صح يا شيخنا هتزيد ايه يا التصغير وهتطغى الياء في الياء يعني فلتيديه وكلمه حميره كلمه يا شيخنا؟ مم. يا سلام طبعا اللي في حميره دي تصغير حمراء مم. طيب وحبيله تصغير حملة حبله مم. هيدخلها تصغير الترخيم يا شيخنا مم. اللي هو لحرف الزائد مم. حبله تحذف الالف الزايده دي مم. ثم تصغر الكلمة وتاتي بتاع التانيس تقول حبيلة و حميراء تقول يا شخنة حميراء الآن كده وصلت؟ لا. الحمد لله وفي غير الترخيم في غير يا شخنة في غير الترخيم تقول حبيلة يعني إذا أردت أن تصغرها تصير بدون الترخيم يعني بدون حزف الزائد تقول يا شخنة حبيلة. حبيلة وتقول حميراء وضحت يا شخنة يعني في هذين الاسمين يجوز ترخيمه تصغير الترخيم وتصغير غير الترخيم صح يا طيب طيب وسمية تقولها يا شخنة تقولها سمية مش في عندنا سمية ولا ما قابش سمية طيب ما قابش كلمة سمية قال أصله يا مولانا طيب وسمية أصله إيه سو مي يون كده يا مولانا أو. قال يا شيخنا انتبه هذه سو مي يون. عندك كم ياء يا مولانا ثلاثة صح يا مولانا صح يا شيخنا قال الأولى للتصغير يتابع شيخنا سو مي تصغير أضم الحرف الأول أفتح الثاني أزد ياء التصغير الثالثة زي كلمته رجي يبقى الياء الأولى دي اسمه يا أي شيخنا التصغير والثانية بدل المدة بدل أي شيخنا طيب فين المادة يا مولانا هو هي هو اسمها البنت اسمها اصلا مولانا لا ده هي سميه اسمها سميه يا شيخنا يعني هي منقوله من التصغير يا شيخنا يعني يعني زي كلمه سليمان دي يعني يعني يعني منقوله من تصغير ده عالم منقول يا شيخنا لكن هو لك في الاصل كانت ايه مولانا في الاصل يعني قال اسمها ها سميون يون خلاص فقال سمعني مولانا اه الياء الاولى دي هي التصغير وال... والثانية بدل المادة ايه بدل المادة اللي قال لانها من سما يسمو من سما يسمو صحي شيخنا يعني الالف اصلها ايه واو من سما يسمو صح يا مولانا يبدأ ده بدل الماده بدل ايه يا شيخنا لا من سما يسمو خلاص كده يا شيخنا طيب يبقى الثالثه بدل الثانية ال بدل الماده والثالثه بدل الهمزه المنقلبة عن الواو بدل الهمزه ايه الهمزه المنقلبه عن الواو ايوه الهمزه المنقلبه عن ايه عن عن الواو لأنه من سما يسمى حذفت منه الثالثة لتويل الأمثال ولو سميت به مذكرا حذفت التاء فتقول إيه سمي لتذكير مسمى صح يا شخنا طيب وأما نحو شجر وبقر فليصغر بالتهاء لألا يلتبز بالمفرد فكر حكات ان أم للبس ما كلم الشجر وبقر قال لا يصغر بالتاء لي لألا يلتبس فلو صغر بتالي لألا يلتبس بالمفرد لأنك لو قلت إيه شو جايره يبقى أصبحت إيه تصغير شخنة تضييع مفرد فلو قلت شجر وقلت شو جايره هل تبص بالمفرد يعني شجرة واحدة بينما أنت أردت أن تصغر الشجر اللي هو اسم جنس اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء صح ولا لا زي كلمه كلمه قالت تعالى كلا انها كلمة طيب اسم الجمع كلم اللي بيسمو عند النحاء اسم جنس جمعي أي يفرق بينه وبين واحده بالتاء صح يا شيخنا واما نحو شجر وبقر فلا يصغر بالتاء لئلا التبس بالمفرد لانك لو قلت شجر قلت شجيره التبس بالمفرد فهنا لا يجوز أن يؤنس بالإيه؟ صح يا شيخنا؟ طيب ده عندما إيه؟ من أنفهما من أنف كلمة شجر يعني صح؟ وعندما ذكرهما فلا إشكال إلا كلمة يا مولانا عش الأمر ما يلتبس على حضرتك اللهم صل وسلم وبارك على سيد سمعنا سمعني مولانا؟ كلمة البقرة من الاهلي عارف البقرة من الاهلي يعني هو مش عارف وخلاص ما في بقر اهلي وبقر وحشي الوحشي لو بعيش في الصحراء يا شيخنا لكن البقر الاهلي اللي هو اللي ايوه اللي هو يعني بيبقى يعني مع الناس يعني واخد بال فهو يقول البقر الاهلي أو البقرة من الأهل والوحش ويقول المذكر والمؤنث ويقع على الذكر والأنس يعني البقر تطلق على الذكر وعلى الأنس واضح مولانا فهو لذلك يقول لألا التابس بالمفرد وذلك عند من أنث صح يا شيخنا يعني شجر عندما قال الشجر يعني أصلاها شجرة فعند من أن فهما لا تدخل تاء التانيث في التصغير لالا يلتبس ايه بالمفرد صح يا مولانا وأما عندما ذكروا ما فلا اشكال طيب وكذلك نحو زينب وسعاد زينب يا شيخنا طيب زينب دي كلمه رباعيه واحنا قلنا التاء تلحق الاسم الخالي من تاء التانيث إذا كان ثلاثيا وزينب جايسه ثلاثيه فلا تلحقت تاء الشيخ اشترط يعني الحاق التاء بالاسم المؤنس الخالي من تاء التانيس وزينب خالي من تاء التانيس وكذلك سعات خالي من تاء التانيس لكنها رباعية فلا تلحق التاء عند التصغير فتقول يا مولانا زو يينب ولا تقول زو يينبه فيبت يا يعني التاء لا تأتي طيب وكلمة ايه سعات قول يا سعيد بتشديد الايه الياء صح وشذ حذف التاء فيما لبس فيه كحرب وذود ودرع ونحوها مع ثلاثيتها صلت على الرسول يا شخنا احنا قلنا الاسماء الثلاثية الخريمة من تاء التانيس عند التصغير تلحق تاء التانيس صح يا شخنا تقول دار ايه دويره، وسن سنينة واذن اذينة صح يا شخنا قال شاذة بخرج عن القاعدة دي سيحفظ ولا يقاسوا عليه يعني كلمة حرب الحرب أقول هذه حرب أو قامت الحرب فيمؤنثهم وأن التانيس مجازي يعني ومع ذلك يا شيخنا العرب عند التصغير لم تلحق تاء التانيس صح يا شيخنا وهو شيخنا قال يعني القياس في هذه الأسماء أن تلحقها تاء التانيس لانها اسماء ثلاثية موناسة خاليه من علامة التانيس ولو يقع تصغيرها في الباس، فلما لم تلحقها تام مع توفي شروط حكم عليها بالشذوذ، يعني كل الشروط موجودة لكن عند تصغيرها شيخنا ايه وخبار حضرتك واجتلابها فيما زاد على الثلاثة مع ثلاثتك واجتلابها فيما زاد على الثلاثة كايه يقرأ العبارة دي ميمية مم. وإيه وريئة وريئة بيا أين مضغمتين الأولى تصغيرها الثانية بدل من مدة كلمه وراء سيدنا تصغير كلمة وراء وأمام وقدام تمعني مولانا احنا قلنا كلمة حرب وذود وذرع ونعل ونحوهما شذ حذف التاء يعني حرب تقول يا شيخنا حريب تصغرها لكن بدون اي يا شيخنا التاء طيب رغم انه الحرب مؤنس اقول قامت الحرب او هذه حرب مشتعله فهو اسم سلاسي خالي من تاء التانيس وينطبق عليه شروط لكن العرب عند تصغير هذه الكلمات التي ذكرناها لم تلحق بها تاية التانيس هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه الوقت انتهى واللسن طيب فهم يا مولانا طيب اسمع كلمة وراء وأمام وقدام قال هتقول في وراء وريئة وأميمة اللي هي أمام يعني سمعنا يا شيخنا؟ قال أميمة طب وكلمة قدام قديديم قديديم سمعنا يا, قدي قدي يا شيخنا؟ قال وراء وقدام وأمام ونفث باعتبار الجهة تقول هذه جهة الأمام أو الوراء سمعنا يا شيخنا؟ فهي مؤنثات زالت على ثلاث أحرف والقياس عدم الحق التابعة صلت على سول. طب تقول امام ووراء اسم مؤنث باعتبار الجهه عارف ادي يا شيخ نعم يعني مثلا طب اقول مثلا مصر ليه ممنوعه من الصرف لا اسم اسم على البلده صح يا شيخنا فيها التانيث كلمه دمشق ما ممنوعه من الصرف يعني المدينه البقعه يعني أثبتها يا شيخنا فكلمة وراء وقدام وأمام احنا بنتكلم عن مؤنس طب دي كلمة مؤنسة كيف يا شيخنا قال مؤنثات باعتبار الجهة يتقل مثلا هذه جهة الأمام أو جهة الوراء أو جهة القدام صح يا شيخنا فهي مؤنثات زادت على ثلاثة أحرف والقياس عن عدم الحاق التاء بها زي زينا بشيخنا قلنا كده ولم نلحق بها التاء لكننا العرب الحقت التاء دا اسمه دا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه زينه كذا وصلت يا شخص حتى صغير التقييم الوقت انتهى ولا لاسن انتهى والله اعلم